الحمد لله نحمد ونستعين <تصفيق> لا عود بالله من شر سوء سئات من جهد الله والمؤذ كما يقولون لا تجعله اليوم رشدا شدوا لا إله إلا الله لا شريك له وشهد أن محمدا رسول الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه المعين ومن حاد عنه يمين أبى صار له جيب توحيد أما بعد اللهم صل على محمد وعلى وآل محمد كما صل على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى وآل محمد كما بارك على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين حمد الجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بذلك أنا كان في شرحي المتكامي بلوغ المرام من أدلة الأحكام ابن حديث عسكالاني رحمة أخوة أخوة أسر بسمه حديث الحديث الحديث عن أنه أمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل لدنا ميتان ودمان فأما الميتتان الجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال فالكبد والطحال درجة دخل عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتكاني ودمان فأما الميتكاني فالجراد والحوت وأما الدماني الخاب هو طحال. حديث قلت والله يا أحمد وبن ماجد رواية. هذا بدي وفِي ضعف. طبعاً أو حديث وفِي ضعف. حديث قلت يا. حديث ذكر موقوف موقوف في صحيحه. موقوف في صحيحه. طبعاً بمرفوع ضعيفة. سأبدي طلب ما سأبدي قلت ما حديث لبادي حديث يشمعنى. موقوف معنى مرفوع معنى. موقوف ما وقف على صحابيه أما المرفوع الروفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ما موقوف ايش ايه صحيح بي هل تبدو رخميه مرفوع فبز لا حيش ده ان تختفعين اكيه حقا لها فموقوف ايش كان صحيح بي هل تبدو يحلد لنا بابي دينا. لا لا قولنا متى صحابك وحلك لنا يال جوري علينا هو لبابي حلال وحرام حلال وحرام هي الصحابه كلهم عدول هذا ما كنا نعرف الكاذبه لما قدروا ما فرندي ورزوز ختالك يا بني خرجنا جيزة ولا صحابه متجه مع الأميرة عندهم طبعا في ذي على في أمتي اثنى عشر ملافقا اثنى عشر ملافقا ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في اسم الخياط باشتي بجي خويا نبيل حكاوه او قصه او قولي شي جواب او قولي ترى ماشي شي تاع استوره هكا هذا او هذا ماكوني ديريو انا شيكم انا وجهك هذا يا حسني طبعا جمل مغسلي او بطي او كبري ها كواحش ديالي اول كواجي تاع بورجوجي بلام طاپور البابور ديجي ديما تسيما تسي جي دكايتي هذا اويا جمل خلقها لقاي واد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 إذا يا أخي ملامة ثانية تمام يجبني قبل حتى لا يقول أن محمد يقتل أصحابه بعد قال قال لو الله عليه وسلم أصحابه هاي عبد الله كريبي صاحية لفظيا صاحية لفظيا لا هذه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 ام جوي هبي غير ما من هذا صحابه ويجلس الصحابه كان استاذي تعلمني بحد شيء وحده شافنا روح يا شباب استاذي يجيب ما ا كا إنت يا نو سو بقى في كا كا بيعمل غواني خوامي يا ماما كده، سو دي برضو ماما هذا دودا دو يخزن كوست. كوزانني هو أتكلم. ده برضو نكران من دلك. ماش ماش كيسو. شنو بيكون زابيش أودا مخاد؟ يا ما يعني لو مو مثل ما كذاب لو روجي في فتنه رجال اكبر من الفتنه رجال لا. رجال يعني يا لو وأو الم لبو الشيطاني ما كان فيني خدري وين زيات لا نخدي كفرشة بدينا شيء أو تأويلي لنا كذي يا أصلي ناودي هذا أنا ياكم تحريم الدم المسبوح ما له خمانة خينة كل شيء أو خينة كذا كل شيء حاول يا أخوي عليكم الدم والميتة الميتة الدم ولحم الخنزير إذا لقيت ميتة دم لحم الخنزير إذا لقيت دم شرئيما خير له أول وأشي حرامه طبعا. تحريم الدم المسبوح أخطر من إباحة الثمين المسكونين في الحديث زي حنة.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 أودو خي ني سواء كمان وهلا كمان سواء قالت بس تثناؤه حل بعض الشيء قليل على حرمته زاخي استثناء خذني استثناء لا تعملي باقي الأجنويات خيتيها هواي حرامه فهذا غيري درجي لا ودش ودش قالوا زي ما الناس نبغاه ما هو عليه قالوا حا إيش اللي ليه تغبين مثلي نسم أبجد الأصل في الأشياء السباحة حتى يتدرين على فعلينها الأصل في الأشياء الحلوة الأصل لازم يها موش هيك حلاوة إلا بمقجب عرابينكم والعكس صحيح العبادات والأصل في العبادات التحريم للاعبات التهليل هي شكل ثانيه راس الاماء حتى بالقد ايه واقيموا الصلاه كوجيك لك انا من قلت احنا على الجيش نيشان تبغوا لكن فكان بعض السني هو خالدكم تحريم الميتة وهي ما وهي ما ماتت حتى آه... تحريم الميتة هل وهي ما ماتت حتى يعني أخوي مزني أو ذبحة غير مشروعة ولكن يقولون اننا على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن في ما نحن ما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كان بسم الله للكهان بسم الله للكهان واروا صاربين بسم الله عن أو الله الله ولا سعودي أفريقيا, أفريقيا. أفريقيا. أفريقيا. اللي عشان كأو مراسته هو سر بهم او إما لو أنا مصد أو بس عارف شغله بس تقدر ليش إذا ذيك أنا في أجا أتو توي بيشكر لا بي. أو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 سيم إن الكبد والطحال حلالان طاهراً. يقول ما لقر لجرد كل شيء حلال. يق حلاله لوس طاهراً. فر إن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال. قالوا عم برد أبونا وي. كله أنا ما نايخو نبص كمان هالبيت. قال قلنا جدي يا خالد. الحوت هو جميع السمك. نوريات يا شاتي اشتبون جمال انت مش جاهل اصلا هو هلالو هذاك ليش لما ماك بشيء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 قد يود أنني أنا لي ذاتي لا ذاتي خويني ما نجب فيه حرام وأما ما مات بسبب ما يسمى ذلك كان ذلك كان أنا قاتلة هذا يحرم لا لذاته شيء شيئا زائليا وإنما لما به تسمم فيه في مواد مضرة قاتلة هذا مو عظيم والله <سؤال> يا سي باني يا اخي لين يا و او ما او جالش لا ناسي ما انسان الدنيا هو جاني الحديث دليلهم على ان السمك والجراد وكانت الماسين إذا مات في ماء فقد لهم اله مرزم لا كانت ماوى كثيره ولو تغير طعمه ما لونه ما ما لونه ما لونه ما لونه ما لونه لانه لم يتغير بلا لم يتغير ويسالونك لماذا لماذا فوق لكن يسالونك لماذا لكن يسالونك لماذا شيء للتاريخ لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا سوا حديثي سألت شايلنا حديثي عشان وعن الله تعالى عنه ابن عمر دوا زارو دو صد حديثي روايات كثيرة صد حديث لا اعرف ماذا يقولون هذا المكان الذي يقولون هذا المكان الذي يقولون هذا المكان الذي يقولون هذا المكان شاء الله. هذا المكان الذي يقولون هذا المكان الذي يقولون هذا المكان الذي الله إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه لا، وفي الآخر شفاء. ترى النار. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه ثم لينزعه قبل سكونة تقولوا إلا بالأمر الجازمية لينزعه. أي أنسى الأمة لينزعه سكونة أوه يجب أن يغمسوا ليغمسوا لا لا يجب أن يكون لدي أمرا لدي أمر يعني على مجزمية السكون لينزعه صحيح؟ فإن في أحد جناحي الآخر شبهه أدره أنه يشك جداً ثم ينزعه واحدة لبنته لما في فإن في أحد جناحيه جداً لما يقلب الله كان داع شفاء او كان هي جزء أفس لونا لإن جاه زباع. قبل ما قال ك إمام الشيمانية شرعي صاحب الخالقية. كملاش حباش كمية. يعني لما أفضل الشروح لما ابن بطال سالمه يام بين لأنه كل ما حسن زالتي حلفاء شديد مشيت عند يا زين حلفاء شيء ذكي ديني وين طالع كده كذا لا غيره تمام لموزع تجسندس تمشي تمشي طالع كده وين تمام لمزار حلفاء شيء ذكي حلي تمام لو يجي الزباب يعني دين في حال حياتي ومماتي، مش بزندية فيه، بمردي فيه طاقة. لو قالني في حال حياتي ومماتي، مش طاقة، لش ياندي ينفذي، وأنه لا ينجس ما وقع فيه من سائل لو جامد. ويش تبيز ماك أويد السلبي سلبي، لا استحباب كله فيما وقع فيه من سائل قلت أنا غنس نقوم إنسان هل قال استحباب. فيما وقع فيه من سائل ثم نسعى لإفراده وإخراجه والانتفاع بما وقع فيه فهو قادن على طهارتي تجري أو يكلناه أو قويا أو شنبته يعني أو رون يعني أو لما ذي شنبو أتى استبرأنا لو أريدكِ شو أمها نقوم جالب بيسلام النفس الناعم وإن كان ما وقع فيه جامدا هو أن يشلبو ولكن نقول هو الجامع في المدينه وفي المدينه هناك جامع هناك جامع بس اول ما نقول لك او بيني دزاني لعدم سريان ضربت لبقية بكيه الجامس راسي دي على كيف راسي على لك دي ودي كذاب ودي كذاب لا يا بس حدودي يفرزين، حدودي هو يش مين يشكل التسلين؟ بعد من ميش ميش. دولار من الح في الحديث يعني علمي. لو حد يزاي علمي كان؟ فقد جاء العلم الحديث. مبتكرات المكتشفات، هالاكتشافات كلها يجلو أنا أثبت وجود حقيقة علمية، نفسي علمي، أشياء في وجود لا إنتظار في أحد جناحيك لا، حبالتي فعلناه وشيشناه كامل، هواي، بينما أثبت وجود جوا مبادله، هما فيروس ما نيا، هل في فيروس يعني مبادله؟ يعني تبيني أن الطائرات يعني الطائرات عأسش تنتي ما لو يعني مضاعفة لهم. ليش؟ لأن يعني مقابل ليبيا اللي هناك دول سيدرمان اللي ممكن ياها. ماخذ لا سيدرمان ولا أشي. عكسي خويتي خالي سيم. خاصة العلماء أو أقول عليه علماء على صهارة الذباب. لكنك تتحدث عن المشاهدين في المشاهدين كل ما ليس له في سعيدة في المشاهدين ما المشاهدين في المشاهدين في في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين ما دام في المشاهدين في المشاهدين في في المشاهدين في المشاهدين في في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في المشاهدين في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 سائياً من الحشرات حاكم بيطلع وأنها لا تنجس لا تقدر فيه من أطعمة أو أشياء أوانيه وكوز بابن عدم سائل أني أبقره ناس الحشرات او فاكر. فاكر فاكر فاكر كانت أو عناش أمياء حاكم نخدي خالدين كانت تلك أطعمة أو أشياء أو كثيرة أو أو دوري ذلك من في سبب في الجثه هو بالم اشتغال الحيوان بعد ما سببك سبب خينه والله سخينه ليه سبب التنجس كل في شجازه خينه الحيوان بعد ما يطاج ويدبل خينه بوبلكا هذا السبب غير موجود صعب موجود نيه شوا لا مزبلة مريه مو في ما ليس له سمن سائل يسخ مركبة عبر جين النحلة من كان يعني هذا كان نفسيتي من لقد اردت ان اكون مسؤوليه او ان يكون مسؤوليه او او إن في أحد جناحي الزباب الاه بس ما يقلقاني باوشه قبل يقلق ما على كان شيء شيء باه وقع في الشراب قم ارفع الجناح الذي فيه الشبا لا قيمه دقيق تقوم اذا الشراب تقوم اذا الجناح الذي فيه بدا ليحافظه لو على السلاح الذي اودعه الله بجناحه لوين هالزقريب كا سؤال حيدا ستفي لا شيء أو لا يا لا شيء أو جمي لوين ببالذي يعوض على السلاح الذي أودعه الله بجناحي من العذاب لوين لا حيدي ولا عيشي ببالذي بيبقى ذخيرة له في حياتي عند حاجتي إليه فهذا بيوجي وشوف الحيدي خوي هل لخوي دواء و, و... آخر وكان من حكمه الله تعالى ان امر أن جلاها وجديديش الى لله حكمه غير غيره واتو او با له جو صغير دا حمدك يا جوا أو اسكي نقل كي حتى يقابلها وهو نقول نقول يقول فيكون مضاد له وقد يجول مبرز اما ففيها اضاعه جمال و آه.. لو لو نريش توني روش توني لو يكي.. ما لسه أنا يعني معندم أشتا خوادني هودا ما باعش زنديبي باعش زنديبي إذا كم بدي خوادنا ما باعش زنديبي أما بباش تزني مين روش آمیشانه به ورداومی زمینه نشست دنیایه، دست وجودی به ورداومیه به نشست دنیا. هموی انسان که این کشور بند، سر دنیا همو، سرمایه، هیچی انسانه که الان وضو و جزیات معاشی. به دلیلی شه، به دلیلی او آمیشانه. اگر، به دلیلی، به دلیلی دنبال اگر او آن کابوس نموده آمیشانه مش كان تمرضوا الزوري جالي تاو واه نيست غير او كانت هذه في وقتي قومي يا شا كي بعدي لك الله